وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ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 يَوْمَ يُسْأَلُ عَنِ الشَّواظِ مِنَ النَّارِ مِن نَّارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَقَّتِ فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان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 هذه جَعََّ مَُّ يُكَذذِبُ بِهَا المُجرمُون يَطُوفُونَ بَنهَا وَبَينَ حَم مِ الآن يطوفُونَ بَنهَا وَبَينَ حَمِي مِن الآن فَبِأَ آلَ رَبِّكُمَا تُكَذِبَ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فِيهَِّ قَاصِاتُ الطلْف لَمْ يَطُمِثَُّ إِسُ قَبَ لَهُم وَل جَ فَبِأَلَ يُِّكُ م تُكَذِبَ كَأََّهُ الاقُوتُ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 جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلاء إ رَبِّكُ م تُكَذّبَان فيِيهِمَا عينَِ الضَّخَةَ فَبِأَ آ إَبّكُ م تُكَذّبَ فيِيهِمَا فَكِهَم فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حو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 متكئين على رَفْرَفٍ خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال ذي